من الله الحمد لله الذي عز فارتفع وظل كل شيء لعظمته وقضع الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم الذي لا يقدر أحد منا قدره خلق الأدمي فشقف معه بفضل منه وبفضل منه شق بصره أخبره أنه قد سخر له هذه النعم فإن أمر عينه أو أمرت عينها أن تنظر إلى حرام أن تلك العين لن تعطيها وأخبرها وأخبره أنها وهي إذا أمرت تلك اليد أن تمتد إلى حرام أو ذلك اللسان أن يتحرك في حرام أنها لن تعطيها لكنه أخبرها وأخبره أنه وهي مؤاخذون بمثاقين الذرة فليفعلوا ما يشاء وأخبرها وأخبره أنها إذا عززها الله جل وعلا وكرمها ورأتها ومن الذريات أعطاها وأنعم عليها وأكرمها أنها لن تطول هذه النعم فلاها أمد وسوف يقول بها هذا الأمر في نهاية المطاف إلى أن توثد وحيدة إلى حفرة وأنها ليست النهاية إذا سالت تلك العيون على الخدود لا وربي أو تقطعت الأشلاء أو تفتت العظام لا والله ليست في النهاية بل هناك عظيم لا يرد أمره وسوف يأمر تلك العظام المتفتتة وتلك الأشلاء المتقطعة فتقوم ليوم حشرها ويوم حشره ليسألها ويسأله عن الكلم والنظر لأنه خلقنا خلقانا وثبا فلن يتركنا ناعبها سبحان ربي جل في علاء خلق جنة عرضها الأرض والسماوات لعباد آثر الأخرى واجتنب المنكرات وخلق نارا تلضى لعباد آثر الدنيا واتبع الشهوات وكان أمر الله قدر مقدوراً وأصلي وأسلم على من رفع الله في العالمين ذكره محمد صلوات ربي وسلامه على محمد أما بعد أخوات الغاليات فقد اضطرنا لتغيير عنوان المحاضرة لأنها كانت ب بملائكة الرحمة أو طبيبات الأمة وملائكة الرحمة ولا ينبغي يعني ثم أي إنسان ملك قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّكُلِّ رَسُولٍ فَالْبَشَرُ لَيْسَ كَ الْمَلَائِكَةِ لا أَقْوَاهُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَنَحْنُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَحْمِلُ هَذِهِ الصُّدُورُ وَمَا حُمِلَتْ هَذِهِ الْكِوَاحِل فَيا أَخَوَاتِي ما أتينا وتركنا الأهل ودعوا الراحة إلا والله لأن الواحدة من كنا تستحق أن تفرد بذكر وتستحق يكفيها شرفا أنها على ملة محمد صلى الله عليه وسلم فأخواتي بازئك بدء تعالي أنا وأنتي نبدأ في هذا الإنسان ما ما من هو هذا الإنسان؟ هل هو مجرد حس أياتي تتحرك وتمتد وأعين تنظر ولسان يتكلم وينطق وأذن تسمع لا والله ما خلقنا الله لهذا وانظري أخيه وقوض الله جل وعلا والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا مسكين مبغى لا لها عين ولا قلب ولا رئة ولا يد ولا كلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لا حضي يخيه ما قال جعل لكم العين والقلب والأذن لا قال السمع والأبصار والأفئدة يعني كلها معنوية لأن الإنسان لا حس بلا معنى وانظر يخيح حينما ينفصل هذا الحس عن المعنى ما الذي يحصل لهذا الإنسان يقول الله جل وعلا <تصفيق> وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ حطي عشرين خطعت كلمة كثيرا من الجن والإنس ما بال هؤلاء يا ربي لم يدخلون الجنة قال سبحانه لهم قلوب لها قلب ينبض مئة وخمسة عشر ألف نبضة في اليوم ثم صمامات أربع وشريان أورطي وشرايين رئوية وأولد رئوية وسبحان ربي يعمل كأجمل ما يكون لكنه ينبض بحب كل شيء إلا ما يقربها إلى الجنة ينبض بحب كل شيء يقربها إلى النار فقال الله جل وعلا حين انفطل الحس صار موجود مثل الأنعام موجود جلب لكن ما يوصلها للجنة قال لهم قلوب لا يفقون بها ما يوصلها الجنة ولهم أعين أثبت لهم أن عندهم حس لكن ما في معاني قال ولهم أعين تنظر تتعلى فسة لكن قال سبحانه لا يغفرون بها ما قال لا ينظرون بها تكون نظرها ستة على ستة لكن ما تبصر تنظر إلى كل شيء يقربها من النار ولا تضع بينها وبين ذلك الحساب وبقاية. قال لهم أعين لا يبصرون بها إنها لا تعمل بطار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طيب نكمل آية ولهم آذان بدون سماعات تسمع لكن لا يسمعون بها تسمع فيها كل شيء يقربهم من النار ما باله هؤلاء يا رب بما هؤلاء هل هؤلاء أهل الجنة لا وربي اسمعي لك من الآية أخيات الغالية يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام مثل الأنعام بالضبط لها قلب ينبض ويضخ الدماء لها عين تنظر الأشياء لها آذان تسمع فيها الأشياء لكن قال أولئك كالأنعام لكن والله إنه لو سكت أن الله جل وعلا لو انتهت الآية لصار فيها إجحاب الأنعام لأن الأنعام تمشي تسبح تأكل تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تبقمون تسبحهم فهذه صح طحنها عقولها قاصرة لكنها تسبح وهذا المسكين وهذا المسكينة تمشي الدمدن في السيارة مسجل أغاني وفي البيت أغاني ولا تشكر الله سبحانه وتعالى ولا تذكر الله فلا تستهد سواهم على الأنعام لأجل ذلك ما عنها الله جل وعلا على الآية بل أكملها قال أولئك كالأنعام بل هم أضل بعد ذكرين بني آدم نزلوا لمسا والأنعام ثم صاروا أرأقل من الأنعام بل هم أضل من هم هؤلاء الكفار؟ لا والله على الإسلام أولئك هم الغافلون غافل عن الحساب وكأنها شرد هذه العيون أسألكم بالله أخياتي أسألكم بالله في حياتكم هل رأيتم في حياتكم محل شوش عنده نوكيا أو موفيز موبيز جالت عنده واحدة عني تبغى ولا دش أو شفت واحدة مكروفة البصر جالتها والله تقول لأحد يشغلني انا بعد نص نفتاعة في مسلسل ما فيك انا متابعته هل رأيت في حياتكم اعمى او عمية تفعل هذا والله انا ما رأيت ولا اظن احد منكم رأى لكننا رأينا كثير ممن كرمها الله بالنعم وعطاها عينين وأينك يا شيخ صلاة الله على تعالي أخذي أنقلك الآن إلى معهد النور أو كيف محاضرة هناك عندنا في الرياض؟ فجاءني بعض الإخوة المطوفين فوالله دار غني وبينهم حوار فقال واحد منهم مثل هيثم قال يا شيخ ابو مجاهد والله العظيم إن ما نروح لأزاي يقول زواج أختي قبل أسبوعين ما رحت ليش ما تروح يا هيثم عمرها رج الأني يمكن سبعة وعشرين سنة ليش هيثم ما تحضر زواج أختك هذه صلاة رحم قال يا أخي أنتم ما تدلون يقول إذا قلطوا السفرة وقدموا السفرة وقالوا لكم تفضلوا تجلسون كلكم أنا أحتاج قائدي والديني وجلسني يقول هذه ما هي مشكلة يقول لكن أنتم إذا وضعت السفرة أمامكم تعرف أن هذا رز وتعرف أن هذه سرطة وتعرف أن هذا خبز وتعرف أن هذا, هذا مرق حار ما تدخل يا ذكريه يقول لكني أنا والله أوقف عند ااا أجلس معهم الناس ما هم فيني كل ما ودوها لي تمددي خذوها وادوها اللي أبغى ما يعرفونش إيش تهي أنا يقول والله كم مرة وأنا أجلس والمشهد عندي غلام وأمددي أول لقمة الثانية الثالثة يقول والله العظيم فتكون بنفاه أكون متلمنت قبل وأعرف هنا شرطة أو قبض يقول فأمد جدي بسرعة والله والله ما تستقربي إلا بعد أن تنغمس في ذلك المرق الحار والله العظيم إنها انزالت جلده مني وأنا جالس في دواج يقول ما صرحك عند الناس يقول أنتم ما يصير معكم مشهد هذا الواحد يدي وحطي في مرق حار يعني ما تكاد أنك البازية من شدة حرارتها فكيف تضع يدك داخلها وتنغم يقول والله شف وراني والله آثار وقد انزاح ذلك الجبل. يقول هذه تقول، يقول هذا مسبيهون، يقول المشكلة اللي انا اجد فيها حرج والله اصاب باكتئاب وأصاب بحالة نفسية ما يعلمها الرجلا على. يقول اذا أحتاج دورة مياه، دورة مياه عندكم الله. يقول انا عارف دورة المياه حقت المعهد وعارف دورة المياه حقت بيت أهلي. اما قصور الزواجات الأضرار اللي ما أعرفها فيقول. أقول لهم إني أبغى الورق اللي يا فيأخذوني إلى الحمام عندكم الله يقول فادخل طبعا أنا أنا أسمع لحد دخل معي الحمام أنا أسمع الواحد يقطعني الشارع ما في مشكلة أسمع الواحد يقطعني لحم ما في مشكلة لكن ما أرضى أن أحد يدخل معي يقعد معي في الحمام يقول فادخل أنا يقول وأغلق الباب وأسمعهم يضحكون عند المغاسل يعني سلفون يقول ثم ما يجونهم الشيء اللي صاير داخل الحمام الحين يقول فاستدير بعد ما الباب ثم فجاء الرحلة يقول ابدا في دوامه انا ما ادري بالحمام هذا عزكم الله عزكم الله وشبر في شبر ومتر في متر ولا عشرين في 20 ما ادري يقول ابدا في دوامه الان وتبدأ الرحلة ادور المرحاض عزكم الله يقول اقسم بالله كم مره هذا مجاهد والله ما اقول لحد يقول كم مرة وانا ادور يكون في مويه على خط الحمام فتزلق رجلي وتدخل داخل المرحاض يقول والله اني اطلع اغسلها ما اقول لحد يقول والله أحيانا تشوفني شوفني اذا كنت عني خايف ارحبي في الحمام يقول ما خيجل عني يقول احبي ابد احبي ذي الابطال ودور هالحمام يقول سدري يدي وانتو بوش لقيت قاعد في المرحاق وانتو وشوه معرف يدي له في سلمة يقول قسما بالله لو حصل لي اني ادفع مالي ومال ابوي ومال جدي على ان نفح الله عيني وحدة فقط ساعة وحدة فيها هالام اللي قاعدة ستة وعشرين سنة تخذني وتبتاع علي أبغى أشوف شكلها أبغى أقبل جبينها وأنا أشوفه يقول أتمنى بس والله لفتح ساعة واحدة أشوف الناس اللي بخلني أبغى أبغى أروح مشوار ما أقعد بعده خمس دقائق يقول الله يجزاكم خير ما قصرت والله عظيم الله يحفظه يجزا لا لا هاي إن الله لكن تعالي واسأل هيسم واسأل الأخت غالية اللي هناك تقول يا أخي لما نقولها والله يا أخي والله ما يجوز لك هذه. يعني ما يجوز أصلا الله سبحانه وتعالى ما أفعج كيف رجها تقول لك يا أخي سبحان الله كل شيء حرام حرام بهذا الدين سبحان الله إيش اللي خلا منطق هالي يختلف عن منطق الأخرى عنها مسكينة والله بل هذه المنطق المسكينة ليش المنطق هذا اختلف هل هذه مخلوقه من ذهب وهذا وهذه مخلوقه من طين لا والله كله خلنا مخلوقات من طين إذا نيش اختلف المنطق تريد, تريد أن تريد أن نقدر أن ليش أخلت كلام هذه عن هذه؟ يجيبك رب العزة وجلال سبحانه وإذا نمى على الإنسان أعطيناها عينين سنتين ما خلناها عوا ولا أخذنا العينين لا أعطيناها سنتين بلش لكن الحساب هناك. قال وإذا أنعمنا للإنسان ما الذي يحصل؟ أعرض وأنا أبي جانبه. قالت كل شيء حرام. سبحان ربي. هذا رأيي في حياتك وأنا مع صور بإذن الله هني أعرضها. عندي مريض في مستشفى جنين خرج بعين واحدة فقط في المنتصف. أعرض صوره إن شاء الله إذا كان الجهد قليل. لها عين وحدة في المنتصف يعني تركيبة الوجه مختلفة تماما لها يعني الفم ثم فوق الفم العينين الفمتين اجتمعت وطارت وحدة كبيرة في النص ثم فوقها الأنف فتحت الأنف عند الجبهة والله الذي لا إله إلا هو وأنا أنظر وبعرض الطورة إن شاء الله إلى جهزة شوي وأنا أنظر إلى هذا الجنين أقول سبحان الله أولادنا اللي الحين معنا الله مكملهم كم شرنا هالعيون ومن هو رصام اللي رحناه يصلح لهم العيون وكم دفعنا من مليون حتى تركب العين في مكان هنا ثم بنفس الزاوية ونص الدقة تكون هناك ثم أسأل نفسي لما أرى أختي الغالية التي والله ظلمت نفسها وأخرجت زينتها ولبست لك ذاك اللسام وكحلتها العين وأخرجتها تضري الرجال أقول سبحان الله والله لو كانت هذه بهذه بهذا الشكل والله ما كان حالة العين الواحدة طلعتها كان والله أن تغطيها لكن لما يجمل الله جل على ويكرم هذا الإنسان وهذه الإنسانة نبدأ نعطلها بنعمه ترى ما في أحد منا يعطل بعين هو اللي شراها مع أن نظمن ان هذه العين لي ملكي أنا أمر بها كيف ما أشاء لأجل ذلك قال ربي جل في علاه ذوهم يأكلو، ذوهم يأكلوا ويتمدوا ويؤلهم الأمل فسوف يعلمون إن كنا قد أعطينا عينين فقد أعطينا فرعون الملك لا يغبط. امهال الله جل وعلا لي ولكن لا يغرك أن الله جل وعلا أكرمنا والله لقد أكرم بني إسرائيل أفضل الطعام يأكله بني إسرائيل تراهم كانوا مثل ما ينعيش نحن بل كانوا أفضل منا معيشة وكانوا أفضل منا حال لأن الله جل وعلا يقول أن أنزل لهم طعام الجنة المن والسلوى هل تخيل في أناس يدللهم الله جل وعلا أنهم يمشون في الأرض والغنان تضللهم من فوق رؤوسهم أي أدليل لهؤلاء حتى أسكنهم أحسن عراضي أحسن الطعام يعكل بني إسرائيل أحسن الشراب بني إسرائيل حتى قال فيهم ربي جل في يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين سبحان الله فضلهم على العالمين هذا الكلام في صفحة رقم سبعة في القرآن أنا أريدكم خيال حين أنتم تنزق للمباشرة إلى صفحة رقم عشرة بعد صفحتين والله تفاجئين بالمرفوعات وَقُلْنَا لهم كونوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ هل يعقل أن يكون هؤلاء الذين خرجت لهم الأذناب والشعور في ودوههم وفي كل مكان هل يعقل أن يكون هم نفسهم الذين ذكروا قبل صبحتين أنهم فضلوا على العالمين اي وربيهم لأنهم غيروا والله جل وعلا يقول سبحانه جل في علا ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هم غيروا فغير الله ماه مباشرة إن كنا غيّرنا رنا عشرين سنة فرهم غيروا سنين لأن الله جل وعلا الأم الآن ما تحتم ولدها هي كل يوم نفس المعطية الله جل وعلا يحتمل الأسبوع ما تحمل كل أم لا الله جل وعلا يعطيك ما يعطيك سبعة ولا يعطيك أشهر بل قال سبحانه أرأيت إن تناهم كم أسابيع هو سنين لكن بلحظة واحدة ينفي هذا المسكين وهذه المسكينة كل ضحكة ضحكتها خذي مثال أخيه كم يوم من الأيام أو كم مرة في حياتك وصبتي بصداع ظننتي أن الرأس هذا يفجر كم مرة كم مرة أحسست بآلام الولادة وغيرها من الآلام التي لا يعلمها إن الله كم مرة فأني أسمع الإجابة كثير طيب الحين وين آلامها تحسين الشيء الآن هذه النحظة واحد طيب كم مرة فرحتي لما أخرجونك الجنين أخرجه الله جل وعلا وبشرك بغلام له عينين ولسان وجبتين كامل مكمل لن ينقص لا يد ولا رجل ولا عين كم مرة فرحتي؟ أو بنجاح أو بمناسبة أو خبر صار وين الحين الآن تحسين فيها راحت وهذا مثل المعاصي والحسنات كم من قائم أمس قام الليلة كلها أو ساعتين أو نص ساعة راحت عبها الحين لكن بقيت له هناك من الرصيد وخيتي تعالي آخذك الآن وأسألك لو كانت واحدة مننا فما أو هل رأيتم واحدة صماء جاءت عند محل أغاني شريط سريط أدنجيد ولا راشد الماجد صماء ما تسمع ولا حرف تقعد مع هذا؟ ثم يتكلمون ثم يضحكون هي ما تضحك لأنها ما تدري إيش يضحكهم أصلاً تجلس معهم ثم يترفعهم على السمعة وتجلس في التلفون ثم تخبر أهلها قدامها وإخوانها ثم يبكون كلهم هي ما تبكي لأنها ما تدري إيش فكّام هل رأينا واحد منهم حاط الافأ وجلس يسمع أغاني لا لا خلنا أين من كرمها الله جل وعلا وخلّها ما تراجع عشرين سنة في وسط عند الأنف والأذن والحنجرة لا رأينا كيف تعطي الله إن الإنسان لا يطوى متى الرآه استغنى مدام كملناه بدأ يعطينا لكن إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم طيب آخر سؤال أسألكم إياه في هذا المقام أسألكم سؤال حتى ننتقل لنقص الثانية هل رأيتم في حياتكم إنسانا وجاءتني والله مريضة عمرها سبعة عشر سنة قبل تفشيها في المستشفى كانت مع أخوها في سيارة طارئة للنساء فأصيبت بحادث نجا أخوها والله رأيتها مكبلة على السرير تتحرك حركات غير لا شعورية ثم إذا بها يتحرك ذلك العمود الفقري عندما كان فإذا بها تصاب بشلل رباطي الأطراف الآن ما يتحرك فيها إلا سبع مفاصل في الرقبة. ومفصل الفك 17 سنة حين رأيك بالله واحدة معاقه تلبس الله عزك الحصاب هي ما توقعت انها في يوم الأيام ترجع عليها الحصاب مثل ما يوم ادعتها يوم كانت عمرها سنتين لكن ربي جل في علاه لا نأمن نكره أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون أي واحد يأمن مكر الله هذا خاسر مسكين. الله جل وعلا قالها ما قال عز المحسن لا والله هذا رأينا واحدة من أولئك سأل الله نرفع عنهم مش لله شر رضاعي وجالت لها العباية اللي عنكت في المقصرة اللي الناعم الرقيقة وجالتها تدق رقم صاحبها بالجوال بلسانها لأن لذين ما تحرك هذا رأينا واحدة تحرك الجوال بلسانها وتعاكف أو رأيناها والله وجالتها تأخذ الرقم منها بلسانها أو جاءتها تدخل على الشاكينك بلتانها تضرب الأحوال ما رأينا لكن رأينا من العم الله عز وجل عليها ولكن مسعت هؤلاء وآباءهم لأجل هذا المتاع و هذه النعم بدأنا نعصي الله جل وعلا أخيتي تخيلي معي أن هذه القاعة التي أنت فيها الآن أريد أن تغنز عينيك و معي لهذا المثال تخيلي أن القاعة هذه الآن قسمتها قسمين عندكم هنا محل بريلاين شخص يبيعون عندكم محل بريال أو طيب تخيلي وخيه أن نص القاعة ملأناها النص الأيمن ملأناه بسبائك ذهب سبائك ذهب تساوي لها بالمليارات تخيلي ارتفاع القاعة بطولها بعرضها النص كله ملأناه سبائك ذهبية ثم رحنا ومرنا محل مرينا محل الأبريال فاشترينا 200 لعبة اشترينا عرايف وكور ومطابخ صغيرة حق الأبطال واشترينا لنا أشياء والمهم صارت 200 لعبة فنفرناها في النقطة الثاني، وادخلت معي صفلة صغيرة قلت ايش تبغين حبيبتي هذا الذهب المركوض الذي يساوي مليارات ولا الألعاب تجدها تنظر إلى هذه السبائف أي الجدار الذهبي هذا اللي ما يعني لأي شيء ثم تلزل تسلقي بنظرة هناك إذا بألعاب وإذا بأشياء تستطيع الآن أن تبحث فيها لكن هذا ما تقدر لا تتمرجح فيه ولا تتزحلك فيه ولا تستطيع أنها تصلح منه عروتة أو بيت فتجدها تتجاهلك تماما ثم تنطلق وتوصل أقدامها إلى الريح ثم طرح بين الألعاب وتبدأ تلعب تأخذ العروس هذه شوي ثم ثمن منها ثم تأخذ المطبخ شوي ثم تأخذ تشكيلها وترسم نقول لها يا حديدتي هذه ترى الألعاب هذه كلها 200 ريال أما هذه السباءة تشتري لك محلات الدوحة كلها اللي لكن هي ما تقتلع تقول لك لا يا أخي ايش هالمطاعة اللي كل شيء حرام حرام خلونا نلعب. احنا ما إحنا فاضيين نروح نحمل الذهب الآن وهذا بعدين من اللي بيشيله معانا وهذا الذهب من اللي بيبيعه وبعدين كم بياخذ من الوجه؟ يا يا أخي روح عني أنا والله كم مشغولة. طبعاً مشغولة للعب. هل رأيتم هذه الصغيرة معدورة؟ هذا عقلها لكن لو رأينا إنسان عاقل ناضج وبدأت تلعب للعب لنا هنا معها وقفة نقولها هل أقيف الغالية أن نفعل صلى الله عليه هل أنت بأقل سمت قاعدة مع الألعاب هذه لأجل هذا قال جل في علام قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفلا تذكرون لا والله ما يستوون واحدة قاعة تلعب للعب 2 ريال ثم تتكثر بعد سبعين وسنتين ووحدة جالتها تأخذ هذا الذهب وتخرجه صحيح ان العرق يقطر من جبينها لكن انظري كم من الارفذة التي اخرجتها ما يتوي من انتهت باللعب مع من اشغلها جمع الذهب ما يسوي هذا توقفك إنما الحياة الدنيا لعب العاب وله وزينة وتفاخر يعني لا تغرنكم الحياة الدنيا. ايش المشكلة الان فيه نساء وفي رجال تجلس لها اربعين سنة تتوضب وتدرس وتتعب وتصهر ما تنام لتاكتبارات ثم في الاخير بعد اربعين سنة ولا ثلاثين سنة عشان ايش تبغين مطل... ايش مطلباتك يا أختي قالت والله انا بغا افكن في بيت كم مساحة البيت قالت والله سدعم مئة ولا الف طيب ايش سجلي من تحت هذا البيت ايش مواصفاته؟ قالت الله ايش سجلي من تحت سجلي من تحت المهار لا سجلي من تحت المداري عزكم والله. مثل واشتبعين قالت الزوج طيب كيف موطرات الزوج وهو رجاله كويس ويكون مقبول طيب غيره قالت صورة يصير عندي اولاده وبيت بعدين طيب اصطرب الثالث كانت نصير ونعيش في البيت وناكل نشرب طيب بعدين قالت انتجز الفواتير ونفير نعيش كل يوم هذا هم مقرب هناك فتيات ونساء ما ارضتهم هذه العيشة قالوا لا نحن ما في مشكلة نتعب للبيت هذا لكن لا لابد نحن لا نرضى إلا بحطر تجري من تحته الأنهار هناك وهناك ما تستهل عقول قالنا كيف تبغي أن زوجك هناك قالت لا أرضى بأن يكون أقل من جمال يوسف وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال يزوجنا كما جاء في بثميني زوجها على صورة يوسف عليه السلام تصبح أين أول زمرة من الرجال يدخلون الجنة على صورة القمر حتى في البدر. شوف تبعى الله الرغبات والمثطلبات والطلعات مختلفة هالي ما تلعب في 2 ريال وهالي تبكى في المليارات وهي هات لمن عرض عليها الذهب أن تغريها باللعب فأخواتي هل علمنا ليش امرأة فرعون تترث قطرها هل امرأة فرعون يعني ما عاصوا فرعون لو على عشان ما عندها فلوس تشتري ملابس هؤلاء ضعيفات عقول يقنعها بليه قال لها عشان يعني يمشيها على الوضع اللي يفين فقال لها اي والله هذري سرمدي صوعة و لابسة طرزاتها و مستذكرة و لابسة شرابها ترى هذه والله عشان بس ما تقدر تشتري عبايا الكثير ترى الصح والله ما تقدر تشتري عبايا الكثير ترى والله هذه عشان يعني ما عندها عيون زي عونك فشان كده ما ما تشهد هذا هذا خطوة تبديث ولعب علينا أنا هي أنا أقول لكم الله هذه ما تقدر لا والله بل تستطيع أمرأة سرعون والله عاشت في يوم من الأيام مثل ما أنت ينبض قلبها مثل ما ينبض قلبك تنظر مثل ما تنظرين لكن بدأ الشخطط والله كانت تمشي على الأرض وما في الوجود قصر يشابه قبلها والله كانت تمشي على الأرض ولا حلل ولا حلي أغلى على الأرض من خليها لكنها كاملة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حي في حي نحن في موصل قال كم من الرجال الكثير ولم يكن من النساء. ثم ذكر أول واحدة آسية، لأن أقلاها يعرف شيء يوصلها فوق. أقلاها ما يقرأها والله أن فرعون القصر وظيفة. والله كانت إذا أشارت بيدها تسابقت لها الأيادي بما تشتهي من النعم. كانت إذا مسّت في قصرها وقفت لها أنفاس الخدم. لكنها تساءلت، وهؤلاء أصحاب العقول تساءلت، هذا النعيم الذي أرفق فيه، وهذه البطاء وهذه الفروش التي أتوردها، وهذه الحلي والحلال التي لا تجد مثلها في الوجود إلى متى سوف تبقى معي؟ فإذا بالإجابات قد تطرق مطروح مسامعها مباشرة، إجابات صريحة. لكن ننظر كيف تعاملت معها الكاملة تلك. الإجابات كانت صريحة جدا قالت لها الإجابات قد تستمرين في هذا القصر وهذا الملك 50 سنة، وقد تستمرين 100 سنة، وقد لا تستمرين ثانية واحدة. أنشئ هذا لحق؟ ما قالت والله يا ما زامنا يعني يمكن 50 خلاص نجلس. لا وربي قالت ما زام ممكن أنه ينتهي. فكرت في قصر. لا تسئذه إذا مات. ولا يدون إذا دكت الأرض دكا دكا وإذا وسدت في حفرة خلاص انتهى والله كل الموت ما عاد شيء هنا ففكرت في حلل لا تبلى ولا تصدى فكرت في ملك يدوم ما دام في السماوات والأرض لكن هل تظنين وقية أن هذا القرار الشجاع يعني موجه و لوقي بورود حمر تفرش لها على الصديب وراح فرعون يشرب لها قرآن وقالها أبد بلعت ما شاء الله قدام سبعين أنا بلعت أنا يشرفني هذا وصار يوديها مع المحاضرات لا وربي بل وقف لها بالمرصاد وقال والله لا تنزع منك الحلل والصديب فنزعت والله لا تجلسين على هذا الصديب بعد اليوم ولا واحد من الخدم يخدم بعد اليوم والله تأثير لكن حيات لمن عرض عليها المليارات أن تقنعيها بالريالات أو تساوميها بالريالات لا والله فإذا بها خلاص علمت أن هذا الأمر له ثمن ما هو الثمن صبر تقى ثبات على ما يزلزل الجبال الرافيات لكن على ماذا على ما يعود عليها حتى كبلوها كما قال ابن كثير يقول سلمان جرير عن سلمان عند ابن كثير وما صح عنه يقول أنهم كانوا يكبلونها ثم ينزلون عليها بالسياف ضربا حتى تكشف لحمها ما تناها ذلك فرعون ما ذالي قالت. اسألوها إن كانت تريدني فلها التكريب ولها القطر ولها ولها قالوا طيب وإذا رفضت يا فرعون قال إذا رفضت فاقتلوها قالوا كيف نقتلها قال خذوا أكبر صخرة واحملوها فوق رأسها واسألوها فإذا هي قالت لكم أنها لا تريدني فأنزل عليها تلك الصخرة حتى تدك بك عظامها وجمجمتها فسألوها قالوا لها سرعون يعجت ويعجت قالت آمنت برب موسى وهارون فيقول ابن كثير أنهم إلى عذبوها ثم انقلبوا جاءت الملائكة من السماء نزولا عندها حتى ظللها بأجنحتها لما استعدوا أن يقسموا ظهرها ويذبكوا عظامها ويهجموا لحمها أنزل في الكفارة وبينما هي تهوي يصف لنا ربنا جل وعلا ذلك المشهد وهي تنظر إلى خفل فدعون الذي لا يساوي شيء فإذا بها تطلق كلمات ما نقلها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمات أنصفت لها الأرض والسماوات و نقلها لأنا ولكي رب العزة والجلال في قوله سبحانه قالت كلمات وحركت الشفاه. قالت رب ابني لي عندك اختارت الجار قبل الدار رب ابني لي عندك بيتا في الجنة يقول ابن عباس فلما تحركت تلك الشفاه. أمر جبار السماوات والأرض من لا يرد أمره ولا معقب لحكمه أمر السماوات وأمر الحجب فكشفت على قصر هو كتب باسمها قصر ما أعد ولا أعدت الحلل التي فيه ولا الديباجات ولا الاستبرق ولا السندس ولا الفروش التي بطائنها من الاستبرق إلا لها فرأت قصرا موضع الصوت فيه خير من الدنيا وما فيها ما هو في فرعون خير من الدنيا وما فيها انظر ماذا قال رب العز وجل لما نزعت الروح قبل ان تنزل الصخرة على تلك العظام وادخلت الجنة ماذا قال الله على وعلا وضرب الله مثلا للذين امنوا ما قال للمؤمنات فقط حتى للرجال للنساء النساء للرجال الذين آمنوا مرأة فرعون إذ قالت رب من عندك بيتا تجنا تعالي وخيا كيف وجدني هذا المعان وانظري خلا تباغ تلك المسكينة أم مصعل بن عمير كانت أخنا نساء قريش لكن والله ما نفعها ذلك المعان كانت أخنا نساء قريش إنك دراس من النساء أو بعض الفتيات يعني تظن أن قوة الشخصية هي أن تكون ثابتة يعني, يعني لا بد أنها قرر قرار ما يثنيها. نقول لها روي ذكي أخيّة تعالي أسألك سؤال أسألكم الآن سؤال وأنا أرضى كن أخيّاتي لأني أعرف أن العقول ناضجة لو جاءت الحين من بينكم واحدة قامت وأخذت كاف ثم قالت أنا أشرب هذا الكاف جنالها أخيتي والله العظيم أختي الغانية هذا والله يبسلك الآن تموتين الآن ما عدت تطلعين من هذا غارت ما لكم علاقة فيني انا انسان راسطة في نفسي وبشرب السم يا اختي والله العظيم انا خايف عليك غارت شوف ما لكم علاقة انا حرح واخذت المساف وشربت السم وماتت هل هذا قوة شخصية؟ هل هذا الثبات قوة شخصية؟ هذا جنون تخلف ورجعية يعني ما هو كل ثبات اطبع؟ قوة شخصية ولا هو كل ثبات يعد أنه من نضج العقل وإدراك لا والله بعضها عن تفكك وانغلاق وانتكاج تعالي أخي وانظري إلى تلك المسكينة التي يظنك أن قوة الشخصية هي أن تضاحم الرجال وأن ترفع صوتها وأن تشاركهم وتتكلم وتقول و... لا لا لا. ماذا فعلت هذه المسكينة أم مطعب العملي رضي الله عنه لما كانت أغنى نساء طريق كانت تغذئ عليه بالليل والنهار يعني كان مصعب يصف المؤرحون والصحابة يقولون كان يمشي يروح في حلة ويرجع في حلة كان تقرب له الصحفة وتنزع أخرى كان إذا مر بطريق عرفوا أن مصعب مر من هذا الطريق من الرائحة كان أعثر شباب قريش وأجمل شباب قريش النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت رسول الله يقول ما رأيت في حياتي ما رأيت أجمل ننبه لما شعر ولا أرق نعمة ولا أحلى حلة من نصحة ابن عمير ثم رآها النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما اعتنق الإسلام قالت لها أمه والله لا تطعم عندي طعاما ولا تأكل من عندي ولا تأخذ درهما ولا ديارا ولا لا منك هذه الحل كلها والحلي ولا بعد اليوم ما تطاربني بأي شيء حتى ترجح إلى دينك كانت تحذة أغلى من حينها فتركهم وترك البيت فرآه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الشاب الجميل الذي كان أعطر شباب مكة رآه وهو نائم تحضر شجرة ملتحف تفوف شاك رآك كالعينين وهو مغمضتين فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تحمل هذا الموقف بكى رسول الله فنادى الصحابة قال تعالوا ثم جلس ينظر وينظرون ثم ثم ينظرون إلى تنزل من أي النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبول لحيته ثم قال انظروا وأشر بيده إلى مسام قال انظروا ماذا فعل الإيمان لصاحبك ثم قال لا إله إلا الله لا يقلب الدنيا بمن فيها رأيت هذا ولا أعلم حلا ولا أحد من أبو من أبواء ولا ولا أشد له من تدبيل أبو له رأيت هذا وهو أعطر شراب مكة انظروا ماذا فعل الإيمان بصاحبكم لا إله إلا الله ليقلبن الدنيا بمن فيها الأم هناك آلت على نسلها وأقسمت أنها لا تطعن طعام ولا تشرب شراب ولا تستضل بظل حتى يرجع إلى دينك كان أبناءها يأتون فيفتحون أفاها ثم يضعون فيه العود فيقطعون فيه من الماء حتى لا من عطش شوف تبات على ماذا؟ فجاءها مصعب بن عمير. مصعب بن عمير جزاء التغيير أسلم على يد سعد بن العاص الذي اهتز لموته عرش الرحمن. هل تعرفين ما هو عرش الرحمن؟ عرش الرحمن يقول النبي عليه الصلاة والسلام. سنوات السبع هذه السنوات التي لا نهايتها والاراضين السبع اللي ضاعت فيها قطر والسعودية وضاعت فيها قارة آسيا في خريطة خريطة العالم. السعودية وقطر كنقطة ونحن أين نحن في هذه النقطة؟ يقول ما الثماوات السبع والأراضين في الكرسي الذي هو موضع قدمي الله إلا وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلا كحلقة من حديث اللي توضع على عمف البعيد ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض ضاعت وما في هذا اللي ضاعت فيه السماوات وضاعت فيه الأرض التي ضعنا فيها نحن ودولنا؟ قال وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من الحديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض خاتم وبعض بر روحي دوري. هذا العرش اهتد لما مات تعد المعاد الذي دخل الإسلام وكتب في صحائف مصعب بن عمير لأن أخوه الذي دعه. جاء عند تلك الأم خاف عليها لما تذكر أن مسألة النار وشرب صديد ومسألة مقام حديد ومسألة أن الله سبحانه وتعالى عم الرسول وهو عم الرسول ما دخل لجنة فذهب إلى أمه فإذا بها مقرحة هناك شاحبة اللون يلوح الدموت بين نظريها في كل حين فاقترب من رأسها وهمس في أذنها قال لها يا أمه يا أمه تفتح عينيها قال إني حضن يطلب مالا أو قالت قال يا أمه والله إني عليك مشه ونك نحو أمه اشهدي أن لا إله إلا الله تفحي فإذا قتلت الأم تفتح عيني هذا تقول ماذا تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله أقسم بالتواقب أن لا أشهد أتريد أن يقال الزري عقلها ستركت دينها ما شاء الله على ثبات قوة شهر تباد على ما يزلزل الجبال الروسيات لكن على ماذا على هباء وعلى شكات فقاعة طابون اختفعت اختفعت وارتفعت ثم اختفت لا فوت ولا طعم ولا رائحة ولا شيء وهي الآن مخلدة في نار لها هل نفعها ذلك الثبا أخيتي قوة الشخصية لا أحدوا والله من النساء من ثباتها على الحق وقوة شخصيتها على الحق آلت بها إلى نعيم ليس قبله ولا فوقه ولا مثله نعيم فرحا في قلبها مقيم وسوف تسقى وربي بما نزاجه من تفنينه والأخرى مكينة تخبطت صارت مثل الأبطال يعاندون ولو كان يضمهم ويغلكهم ما يريدون وفي النهاية يختارون تزمجر وتحاد قيام بلا عماد جبال بلا أوتاب في عيثها تنتهي وما نقول لها إلا ما قاله مصعب ابن أبوعمير يا ليتها تنفري قبل ما ذلك القلب يقف وتنكد ما في تلك العروق تجف تعالي أخية العالية هل رأيت كيف امرأة أعجز الرجال ودخلت ما آل أقسم بربي أنى أنا أدعو الله لو على أن يدخلني المدخل الذي دخلت فيه أقدام امرأة في عان لأنها سوف تدخل الجدران العليا فأخية يعني ما هو كلمة المرأة بالمرأة أو الرجل بالرجل لا والله إن أكرمكم عند الله أتاكم فإلى متى يعني وإحنا اللون الرمادي هذا نابحنا عندنا أمور عندنا مشاكل مع, مع ربنا سبحانه يعني المسألة واضحة أمرأة فرعون دبرت أمورها رتبت الأمور فإذا بها في جنة النعيم هذه المسكينة أخذت أموال وتبتت وقالت وزنجمت ثم في النار أسألك بالله أفضل جهد, جهد أسألك بالله أخيها الآن أعرض لكم صور من وجهة الحروق عندنا في المستشفى حاجة تنظرون يعني بهذه النار اللي النار اللي نسيناها الآن وكل واحدة من نظامنا نزكيها أبليف نعطيها ضمان وتذكيه أنك أنت لن تمسك النار يعزهم ويمنيهم وَمَا لَعِدُهُمُ الشيطان إِلَّا غُرُورًا بلال دلل نفسه زلال ما يعرفها أحكي تظن بلال زاد في ملك الله جل وعلا يوم أنزر على تلك القفاة هل تظنين أقيا أن بلال الآن زاد في ملك الله وزاد في عبد الملائكة يوم أنه صلى وطام وذكى وخاف مقام الله جل وعلا لا والله بل بلال عرف كيف يدلل نفسه إذا رسل هذا أمره وراح الصفقة وكسب فيها مليونين الولايات ثلاثة أربعة بلال دخل في صفقة صحيح أنه شعب قليلا صحيح أنه بكى قليلا لكن ما هو الثمن؟ يناجيه مبينا عليه الصلاة والسلام بلال سحاب تخيل بلال ما يدري أنه غالي عند الله جل وعلا حتى نداها النبي عليه الصلاة والسلام قال تعال يا بلال فجاء بلال فإذا به يقول له رسالة جاءته من السماء يقول يا بلال ربنا جل وعلا يبشر يعني أي تدليل يدن له بعض الناس أنفتهم يعني هذه اللي قامت في الليل وتركت المنترات هل هذه يعني مسكينة ما عندها والله قدرة على هذا الآن اتألي تلك التي تسترت تلك التي لا تنظر للرجال قلنا ليش يعني اتأليها يمكن ما عندها مثلا كهوة لا والله عندها كهوة طيب يمكن من خلة الرجال لا والله في كل مكان اسأليها طيب ليش يا أختي مثلا ما تعرفين ما عندك جوال قالت لا لا والله عندي جوال طيب ايت المانع اسأليها قد يكون عندها وجهة نظر لأن مهم عقول أن المطوع هذا يوم خلزو هناك في مكان وفي بلدها ثم ذهب إلى مكان آخر وما ينظر لأي امرأة ليش ما تنظر يا اخلاهي معك ولا والله انت وصول عندك الاحساس وما عندك الشهوة لا والله ولا هم قله النساء طيب ليش ما يناظر ليش ما عندنا عقول هذا السؤال اللي ما يخليك بس تسال نفسك اذا وقفت واحد تسال نفسها صد هذه النساء طب ليش صدقوها يعني هل القصادات مخيطه في يدها ما تقدر لها لا والله هي التي لبستها و تعرف موعود الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى ما ترك من أجله شيء إلا وعوض بأجمل منه حتى قال ابن في تلك الأساور التي سوف تكسو تلك اليد واصفا تلك اليد التي تترف جمالها عن غير محارمها يقول ابن القيم في نونيته والماء الضمان فإن بسبيكتين عليهها كفاني كليل لينا في نعومة ملمة أصداف ذر دورت بوزاني جاءت أثماء بلس وجلست مع صاطم رضي الله عنها واتمع إلى هذا الحدث والله إنه زلزل عركاني ورد لكل من اتبعها الله وكان أمره فرطا جلس الأسماء بنت عميد معها صاطمة تتكلم معها أسماء بنت عميد وتشرح لها وتقص عليها لكن صاطمة شاردة الذهن تفكر هنا صارح صارح للا للا خيالها وفي بالها أشياء لا تعرف بها أسماء قال لها يا صاطمة ما لك بما تفكرين ايش اللي أشغل بالك أتكلم معك وما تردين علي قالت والله اني افكر غدا اذا مت جاء في بال اسماء بنت عميس ان والله الامر هام صحيح يعني تفكر في رمق قبر واذا كيف تفكر في انها توضع حالها في لحد ثم يغال عليها التراب ثم تسمع قرع النعال والله عمره ما هو فيك اول ليله كيف تكون الانسان الحين والانسانة تروح تنام في غير بيتها ما بتقلب ما بتنوم فارقت موضع ومخارقه موضع مرقدي يوما ففارحنا للسكون فأول ريلة بالقبر قل لي قل ربك كيف تكون كيف تكون إذا حين واحد تجلبه بفراعة على غير بيته فكيف الجبر فإذا بالأمر يعني مهم أن الإنسان يفكر فيه لكن ما هو هذا اللي أشغل فاطمة رضي الله عنها هي تفكر في شيء أعظم من هذه الأهوال أهوال عظيمة لكن تفكر في شيء أعظم من هذا تعرفين وخيم من الذي أشغل فاطمة لماذا؟ جلست تفكر في إنها إذا ماتت قالت والله يا أسماء إني إذا أستحي غدا إذا موت تستحي وهي ميتا أن أخرج عند الرجال معقدة فاصمة رضي الله عنها عند الناس كثير من الناس صح؟ أخلاف أهل الجنة هي كذا ما تروق لكثير من النساء لكن ما في مشكلة إذا ما أردت أخلاف أهل الجنة لي يقتضح الجنة لا ما في مشكلة إن سعيكم لشتها قالت أستحي غدا إذا مت أن أخرج عن الرجال وهم يبكون موت ولا في مكان عادي أخرج عند الرجال فيطرح فوقي ثوب. يعني يطرح عليها ثوب. قالت سيعرف رأسي من قدمي يعرفون هذا رأس فاطمة وهذا قدمها المدعلة ما فيها ودها لإن المدعلة رأس ميتة بس بيعرف يعني يططف الثوق أن قالت أسألك بالله يا علي أن تدفنوني مساء فاني والله أستحي أن أخرج عند الرجال سبحان ربي هل تعرفين ما هو جزاء هذا الحياة وهذا العفاة جزاء أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصائعين قال الحياة لا يأتي إلا بخير تعال ننظر أي الخير اللي جاء له الله سبحانه وتعالى جاء به لهذه المرأة اليوم من الأيام ما يعرف النجي عليه الصلاة والسلام أن جبريل قد تحرك لأنه ما يكندغل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى صحيح وما نتنزل إلا بأمر ربك فإذا بالأمر يأتي إلى جبريل ما أرسل الله أي ملك أرسل أكرم ملك ثم يتحرك من السماء السابعة تحرك من السماء السابعة وقطع السماء السابعة خمسمائة عام ثم ثم السماء الثالثة خمسمائة عام يقطعها معه رسالة تحمل في طيها كلمات أنصفت لها الأرض والسماوات رسالة قطع سماوات وقطع مئات الأعوام في لمح البصر ثم دخل على محمد عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا محمد ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك تمت آية تززل الجبال تخلد في الكتاب لكنه والله ما نزل من أجل قرآن نزل من أجل تلك الحيية الحياء لا يأتي إلا بخير بعد هذا الموقف نزل جبريل وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا أرسلني في هذه الساعة وقال قل لمحمد يبشر ساطمة لن يبشرها قال قل لمحمد يبشر فاطمة أنها سيدة نساء أهل الجنة إذا دخل نساء الجنة والحور وقارة الحوراء من تلك الصالحة إذا دخل أهل الجنة كل نساء الجنة بدرجاتها العلا سيدتهن هي فاطمة رضي الله عنها بشرها أنها سيدة نساء الجنة هذه أخلاقها إذا مراقت لن يضر الله شيئا ولا نضرها شيئا ليس فاطمة لوحدها فلتخلت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل في بيتي وهذا الكلام رواه الحاكم في وصح وعلى شرط الشيخين البخاري المسلم تقول كنت أدخل, أدخل بيتي الذي دفن فيه محمد عليه الصلاة والسلام فأرفع يدي وأدعو له فلما دفن أبي أبوها أبو بكر تدخل وتدعوله. تقول فوالله واسمعي على يقسم العظماء وبما يفكر العظماء يقسم على عظيم وتفكر بشيء عظيم قالت الله ما دخلت بعد دفن عمر إلا مشجودة علي ثيابي حياء من عمر وهو تحت الأرض لله لرها حب رسول الله والله ولا يلام رسولنا حين يقول هي أغلى من في الوجود عند رسول الله عليه يعني أول من تفتح للجنة من هو النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذه المرأة كيف تظنون أين تدخل وماذا تدخل مع أول مع النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير تعالي آخر, آخر مقطع أو آخر مقطعين في الحياة لما يذكر الله جل وعلا قصة ذلك الرسول العظيم موسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسقون ثم لفت انتباهه الأمر ووجد من دونه تذودان ما خلق الرجال هناك أبعد تذودان أغنامهما قَالَ مَا فَطْبُكُمَانْ قَالَ زَالَ نَسْقِي احنا محتاجين نسقي ومضطرين والأنعام انظر إليها يا موسى تلحث الفرق لكن ما نسقي مع الرجال ونروح نزاحمهم حتى يصدر لياء وأبونا يعني لا تفهم غلط يا موسى ما احنا ما خرجنا إلا بعذر وأبونا شيخ كبير سبحان الله تقع لهم موسى ثم تولى إلى الظل تعال أنت قلت الحياة لا يأتي إلا بثيف أي حياة جاء الله سبحانه وتعالى بها بها بتلك المرأة وأختها يقول جل وعلا منظر إلى أعظم العظيم حين لا يوصف ولا يمدح إلا عظيم فجأته إحداهما ما وصف الله لنا جمال عيونها ولا وصف الله سبحانه وتعالى قامتها ولا جسمها ولا ملابسها لا وصف أعظم شيء ممكن تنتبه إليه المرأة وصف ما هو أعظم من هذا العظيم لا يبدح الله قال تمشي على السحياء ما قال تمشي بحياء تمشي على السحياء قال علماء كأن الحياء مطية لها وهي تمطيها تمشي على السحياء شوفيش قالت ما قالت والله ما شاء الله عليك وشح القوة تشيل صخرة ما شاء الله أربعين واحد وما شاء الله يعني شوف هذول يا عمنا كلهم ما عندهم حياة ولا قلت وقل العدد يعني ما أحد منهم ساعدنا وما شاء الله تجي انت به وتشيل وتخدمنا بالله ما تعرفنا على اسمك الكريم لو سمحت الله يعافيك والله صراحان يعني ما بيشفنا واحد مثلك وإحنا صراحة بهذه المناسبة نبغى نتعرف يعني ممكن نأخذ رقمك كذا لا هؤلاء نساء حيات خيتي هذه امرأة ذكرها الله جل وعلا في القرآن فقد أعز وأكرم ما قلتنا إن أعزنيك قالت إن أبي يدعووك ما هو أني أعزك ما تركت فرعوة لبوسة ولا سؤال يبريك على او يرد عليها او يسعر نقاش قالت له انني يدعوك عشان ما يقولها ليه قالت ليجزيك اجر اي اجر ما سقيت لنا انتهت رسالة لا فيها مقدمات وما قصرت انت والله ما شاء الله تبارك الله ومثلك نادر في الوجود لا لا لا المكرة افضل هذا كانت تمشي وراء موسى فتقذف له بالحجر على اليمين ثم يذهب يمينا تقذف له بالحجر يسار ثم يذهب يسار تعال طيب ايش اللي الخير اللي جاء, لها جاء به اللي لهذه المرأة ما احنا وعدنا ان الحياة لا يكلها بخير وما ذكرتنا اي, اي خير تعالي اخيها الله جل وعلا لأجل هذه الحيية ما اختار لها اي زوج ولا اختار لها واحد يسو مئة رجل او يسو مليون لا والله قد اختار الله جل وعلا من بين الملايين اللي يعيشون اختار رجل ما له بها باقل من هذا الذرج اختار رجل يسوى عند الله السماوات وسبع الارض يسوى هو اغلى من السماوات وسبع الارض رجل اختارها الله جل وعلا يتقال وان يختارك سبحان الله اختارها هذا المثل واختاروا هذا فقال الله جل وعلا عن الذي اختاره لها وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني والطلعتك لنفسي. أي تكريم لهذا الرجل ثم يزوجها هذا الرجل وتلشى التي جاءت تشكو الصراع تسقط كل يوم ترها امرأة مثلك يعني حساسة وأنت وعندها احساس كل يوم تخرج من بيتها في حاجة ثم إذا بالدنيا تدور في رأسها فتسقط وتخر من على رأسها من على طولها على وجهها ثم تبدأ تربط في الأرض واستلوى حتى تعصر جنبيها وخديها ثم تقوم فجأة إذا بالناس ينظرون إليها والأبصال يرحقون عليها هذه المجنونة هذه المجنونة ما تحملت ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجرواها خطاها قالت يا رسول الله أنا أنت وحساسة وأنا إنسانة وكل ومررت بشارع وبطريق إذا بالأبصال يشيرون إلي هذه المجنونة يا رسول الله أدعى الله لي أنا ما ألي تحمل الله لي أن يشفيني نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حالها المنكسر، رأى ذلها وانكسارها فقال لها إن شئت في الآن الآن هذه الساعة ما عادي يكون عندك لا تاريخ مرضي ولا أكتب قطير في حياتك ولا أدى أحد يضحك عليك لكني ما أضمن لك الجنة ترى تسألين عن كل حبة خردل، وإن كان مشقال حبة من خردر أتينا بها وكفى بنا حاسبين تسألين يوم القيامة عن كل حرب تحرك بهذا الإنسان ما يلفظ من قول إلا به يا رقيب العتيب تسألين عن كل حارتها بهذه الجنة لكن ما تم رضي أبدا لو تعيشين سنة 60 حتى لكن ان شئتي على هذا المرض ولكن جنة الآن ابنها تقصد لجنة بذنبك جهاز قالت فكرت الأمر بطرع صعب يا أخواتي يعني المسألة هذه المسألة الفتاة يعني معناها مدام فيها وطرع يعني مثل ما تتزوج يعني مدام فيها وطرع بيضحك عليها كل الناس فإذا بها تفكر تحسب الأمور قالت يا رسول الله أنا أبغى جنة والله لو أعيش مليون سنة مئة سنة أعيش كل يوم أطيح أربع مرات خمس مرات أعصر ولا أتزوج ولا يصير أي شيء ما عليه يا رسول الله أخبر على هذا المرض لكن شرق وش الشرق يا أخوات يعني ايش توقعون فتاه في هذا المكان تشترق على النبي عليه الصلاة والسلام أي شرق ما دارت له والله بشرط أنك والله تشوف أحد من الصحابة يحتسب ويتدوجني ويتحملني على المرض والله قالت والله شف أحد من الصحابة يكون يرضى بيني أو إذا كتح عليك الفتوح تسري لي تحط لي قصر وانا أصبر لا والله لأن الحياة العظيمة النفوس العظيمة أعظم من هذه الطلبات قالت أصبر يا رسول الله والله لو عيشتني أتنا لكن إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف أنا أرضى بالجنة بشرق أني ما أتكشف مع أن المسألة يعني لن تحاسب عليها هي ومرض معذورة ليست في وعيها لكن تتحمل مرض لكن ما تتحمل قلة حياء ولا تتحمل أنها ينكشف وجهها وتنكشف أقدامها عند النساء عند الرجال ما تتحمل فإذا بها يقول عبد الله العزاء البخاري والله واسمعوا لهذه المقولة قال العطاء أنا أذيك المرأة تمشي على الأرض حينما تمشي وهي من أهل الجنة ثم قال هذه المرأة والله تدخل يوم يدخل الناس الجنة يوم تشرب المسكينات الصديق وتقطع لهم نفيال من النار ويقمعون مقام الحديث والله هذه المرأة نفسها سوف تدخل الجنة والله وتغار منها حور الجنة كلهم نعم هذه المرأة لماذا؟ من كان يريد العجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد اهم شيء إيش تلبس وأنت تروح وأنت تبي أهم شيء يغضب الله ما يغضب الله هذا شيء ثانوي ثم جعلنا له جهنم يطلعها مذموما مدحوا ومن أراد الآخرة كلنا نريد الآخرة بألف سنة لكن نسمع الآية وتعالها سعيها وتعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كانت عيوهم مشكورا أخيتي الغالية لعلنا أطلنا في هذا الموضوع وأطلنا لكن والله كل المسألة أن نزيد من حياتنا هذا اللون الرمادي ونكون كما عاشوا وكما عاشت الكثيرات بفضل الله جل وعلا وما عقمت أرحام النساء أن تلد لنا حيات مخلصات صادقات عدنا أن نراجع هذه الحسابات في هذه الليلة صحيح فيه مطربة كويتية اسمها شمائل أسأل الله أن يرفع قدرنا وقدرها كان لي محاضرة في الرياض ومعي قصافة الورقة قنظر إلى بعض النفوس حينما تعطي وتعطي نفسها خرطة وتفكر أسأل الله يثبتنا وإياها لي لقصافة الورقة قالت والله في نص ورقة معي الآن ورقة قالت إني والله ما كنت إلا صماء عمياء بكماء يتلعب الناس بجسبي ويتلذذون به وأنا الخسران في الأخير فلكن والله إني أعاهد الله جل وعلا قبل أن أعاهدك على أن لا أعود إلى ما كنت عليه اختصار رسالة وإن شاء الله موعدي مع مع ما أريد من سعادة الجنة اللهم اتجب لي وامصلي وارحمني وثبتني على إيماني وأبعدني وأبعد عني أنصار شيطان اللهم آمين الآن في آخر عدد لمجلة الجريدة النخبة طبعا الآن جاءت في هي جاءت قبل أسبوع يعني قبل أسبوع راحت الكويت قبل هذا الشهر كانت تدرس العقيدة عندنا في الرياض فأسأل الله سبحانه تعالى ثبتنا وياها وتقول بالخط الكبير في الجريدة واني رميت جميع فساتين الحفلات، هو الله لا اضع ما يغضب الله على تشدي مرة اخرى وبدلت كل شوف شوف شو القرار الشجاع بدلت كل اجلسة الغناء بأجلسة القرآن والله ما وجدت الراحة الا بعدما سلكت هذا الطريق وعلمت لماذا ينتحر 21 ألف حالة انتحار في امريكا العام الماضي فليش ينتحرون صحيح ليش ما تسأليها السكت هذا السؤال ما يضع تسعين للمسي قبليل دعونا في نهاية هذا المقام نتكلم عن نقطة في دقيقتين. دعوه الله اللہ علیہ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما بدأ في بني إسرائيل أنه كان الرجل فيهم إذا وجد أخاه على معصية قاد له يا أخي اتق الله هذا لا يحل لك ثم إذا جاء في الغفر وهو على معطيته لم يكن ذلك ليمنعه أن يكون أكيله وجليته وشريبه فضرب الله قلوب بعضهم ببعث وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ليش ذلك بما أصل وكانوا يعتدون ايش العزوان قال كانوا لا يتناهون عن ملك الينفعلوا فخيات الآن عندكم من كنا من كرمها الله جل وعلا بأن تكون يعني لها لسان ناطق وعقل وذات جين وكله فأخيتي لا بد أن نستخدم هذا وأن عرضه يعني غضب الله سبحانه وتعالى ووالله ما هناك أحسن ولا أكرم عند الله ولا أحب الرجل على نوظيفة الأنبياء، ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وأخياتي، والله قد تأتي المرأة يوم القيامة، وفي صحائفها آلاف مؤلفة، ووالله كم من الآن، وكم من رجل تحت السرى وكل يوم يكتب له صلوات. وصيام وذكاة لأنها أوصت هذا وأوصت تلك وأنها نطحت هذا عن الغيبة والنميمة ونطحت الأخرى أخياتي الله لا وعلا ما خلقنا عبثها يعني اختصار الموضوع ما خلقنا عبثها توفيق ألنا عن هذه الأيدي وهذه الأرجل وهذه الأقدام وهذا اللسان والله العظيم من النساء من عرفت كيف تنسق أمورها والدب بالأمورها حتى ضربت لها قصرا في الفرجلس الأعلى وقصرا في الجنان و زوج على صور يوسف عليه السلام ونعيم لا ينفد ولا لا ينفد ولا ينقطع ولا يبلى فأخياتي لعلنا نستعرض في ختام هذا اللقاء بعض الصور التي أتيت بها علّ الله سبحانه وتعالى أن ينفع من قال ومن سمع فما الذي أرسلني خلاص طيب أنا متجهز إن شاء الله هل... الشاشة لعل لعل منبه خواتي طبيبات ومريضات إن شاء الله يوفقهن يحب يحبه ال الوسط هذا واسمحوا لي أخياتي والله وصف قدر جدا فأسأل الله جل وعلا أن يخرجكم منه ظاهرات مطهرات صحيح والله أنها يعني مهنة والله عظيمة وشريفة لكن والله إني أرى من الأشياء وهذا شيء واقعته فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم هذيات مهديات لا غير ضادات لمذلات وأن يبعد عنكم أنصى الشيطان وأن يبعد عنكم وساوس الشيطان فأخيتي للمريضة هذه حقوق عليك أختي المرضى والطبيبة والله لها حق عليك أن الله جل وعلا جعلك أنت من ترقلين في النعمة وهي مريضة تتشكى والتألم فاعرفي أخيتي أن هذه المرأة والله لو لم تكن مريضة لكان حق عليك أن تعاملها بإحسان ووالله لو كانت من كانت أدوة لك وهي مريضة بين يديك في المستشفى لكان الاحسان لها واجب فكيف إذا كانت مؤمّة مسلمة أخت لك والله يهمتك لم تيجينا م مرة بعض الأحيان يسبون فينا كذا لكن لما تفكر في حالته انترو بيتك وتجلس مع أهلك وهو جالس منتش ما يشوفونه حلل الجوصه الزياره انت ساكن اللي تبغى هو ما ياكل اللي يبغى انت والله تروح من العزايم وهو جالس مسكين في المستشفى انت يا أخي تنظف نفسك بنفسك وهذه المسكينه او المسكين هذا ينظف ينظفونه اربع او ثلاثة يعني انت ما تلبس احبابه هذا يعني لا بد نفكر أن, ان هذه المريضة والله العظيم يستطيع الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى لا ينسى الاشياء ولا يشركها والله قد تعامل هذه المريضه او هذا الطفل الذي بين يديك معاملة سيئة ثم والله أن يهيئ الله جل وعلا لابنك أو ابني أو أحد مرض والله هو أشد المرض هذا المريض والله سبحانه وتعالى قادر فعل الله أن يجعل هذا الصغر لنا من الإحسان أن ندخل فيه إلى الجنة وما يعني الواحد الواحد أيش, أيش العمل الذي بيدخل إلى الجنة فعل الله سبحانه وتعالى ييسر أمرنا وأمرك أما بالنسبة للصغر العورات أخيتي والله في المستشفى ننظر إلى أقوام يعني من قوصل بهم قلة الحياة إلى أن المريضة أو المريض يكون مطروح عند العمليات مخدر فإذا ريعورته مغشوفة ولا لا فوالله سوف يسأل إذا كان هذا المريض مخدر فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويد وعيادينا وحياتنا كلها بيده والله لا يعجزه أن يجعلك أنت وأنثي وأنا مكان هذا المريض أو أختي أو أختك أو أبنائنا فوالله ما نفعله الآن يعاد إلينا إن خيرا فخيرا وإن شرا كشرا نأخذ بعض ال ال الأفعال شوي هذه الصور إن شاء الله. هذا هذا سؤال من أحد الأخوان تأسى الله نبارك فيها وفي الجميع. تقول كيف اتعامل بطريقة صحيحة مع المريض عند وقت الاحتضار او بعد الموت اخواتي والله العظيم لقد رأيت عجب من هذه العمور والله رأيت وناس يتكلم ويسولف ويعيش ويتحرك وقبل شوي قاعد يكلم هلا بالتلفون كأحسن ما يكون ثم والله لما تأتيه ساعة الاحتضار اجلس عند رأس اقول له لا اله الا الله اذكرها الشهادة فاذا بهذا المريض يتكلم كلام عجيب كأنه ما عرف لا إله إلا الله وفدى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال من كان آخر ما قال من كان أول كلامه كلنا نقولها في الأول ولا قال من كان عظب كلامه قال من كان آخر كلامه لأن يعني عند الموت لأنها تستوجب شروق وثمن هذه السباب اللي ترتفع لها ثمن في الحياة ثمانها حتى ترفعها في آخر الكرس بعدين أرسم لربي أن فيه مريضة عندي في المستشفى العسكري في الدورة الثاني لما ذكرتها بالله جل وعلا أعلم تعالى أن أتكلمه لما ذكرتها بالله جل وعلا وأذكرها بالشهادة أقسم بالله غند أغنيا لمطلق عراقي غنت بيتين طبعا راحت وعلى هذه الخاتمة قد يقول قائل يا أخي يا أنتم طراحة يعني تقولون كلام غير منطقي يعني إنسان مسلم ثم سبحان الله تقول لا إله إلا الله ما يقولها؟ طيب إيش رأيك أختي الغالية؟ الحين الآن الآن أقول لك موقف أنت شفتي في أبهى قبل ثلاث سنوات لما أعلن في الجرائد أن هناك حفل غنائي سوف يقام وأن فيحضره الفنان الكبير قلان وأن التذاكر سوف تنفوذ والعدد محدود ثم في الجريدة الثانية حقت اليوم الثاني قالوا من, من لم يستطع أن يستري تذكرة فقد فات عليه وتذاكر قطعت وشباك تذاكر أو غلق الآن فدخل الفنان والناس محتشدة في أماكنها وتنتظر ليلة طلب ثم دخل ذلك الفنان وسط فيق حار ثم رفع يده ثم سمع إليه مشير إليهم والله لو كان يعرف ما الذي سيحصل له بعد دقائق لرجع وسجد واستغفر وعاد وأناك لكنه لا يدري مثلي مثلك فإذا به يمسك العود ويحتضن ذلك العود فيبدأ وأريد أن تتأملوا في هذا الحال وهذه الصور هذا نهاية البيوت حديثنا. آخر هنا أما أفرم حضر نيران والله لو توعدنا الله جل وعلا بدون نار ولا شيء فاستحجر في هذا الأكال وعندك مكيف لكن مع حدود والله وهالمكان والله لما تحملنا فكيف إذا كان سوف نسأل عن كل شيء فجاء الفنان واحتوى العود أخذ الريشة وبدأ يعزف ثم أرطل ربي جل في علاه مخلوقا لا يعطي له أمرا مباشرة قال تذهب إلى أبهر في هذه الساعة فنزل ودخل إلى المسرح والله ما قطع تذكرة ولا استأذن من رجل أمن دخل وهو ينظر إلى هؤلاء المساكين يصفقون وسوف إليهم ثم صعد إلى المنطة أخذ أبرز واحد فيهم أبرز واحد فيهم ليش ما أخذها ليش ما أطيب هل سمعتموه يا أخواتي وهو يقول لا إله إلا الله المقرطون ما بينه بين شبر ليش ما قال الله إله إلا الله نحن ما طلبنا منه يخرطه في بقرة ولا طلبنا من يخرط القرآن نحن طلبنا منه كلمة واحدة فقط لا إله إلا الله ليش ما قالها لما ختمت الصحيفة بأغنية كان الصحفيين معذين الأسئلة كيف وجد المغرجان وكيف وجد حاصل أضور لكن والله للأسف أنه لم يسأل فوق الأرض ولكن سئل تحت الأرض والله ما في أحد نفعه رأى قال بجعت معك الليلة أنا في الجبر كلا <تصفيق> إذا بنوت الزراق وقيل من وظننا أنه السراب أعلم هناك أنك بين غيرين وتبغين تت وتتغير عندك القناعات لكن غير الآن لأن هناك والله لن ينفعنا وخياسي اوفيكي بأن تذكر بلا إله إن الله أن تقرأي. إن كان ثم رأس تقرأين عليها بعض الآيات يتذكر مثل خوض الله جل وعلا الذين آمنوا تطمئنوا قلوبهم بذكر الله مثلا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أن الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على هذه الشهادة لأن والله وقفت من الآن أن أثر من ثلاثين حالة والله ما قال لا إله إلا الله إلا واحد فقط الآن نقدر نقولها لكن الموعد ليس الآن الموعد هناك أخي لو عرض الصورة اللي قبل خليل الطفل هذا مريض عندي هذا مريض عندي في العين مركزة خلقه الله جل وعلا لكن يعني سبحانه له أفضل على هذا الطفل وعلى أهله الله سبحانه وتعالى أعطاه العينين بدون كلوت من هذا أعطاه الأمس أعطاه الفم أعطاه أوضح الصورة. هذا الآن هو الفم وهذا انبوب التنفس هذا الأمر هذا صدره أعطاه الله جل وعلا كل هذا وغطى جسده كله كأحسن ما يكون ثم هنا في منطقة الأمعاء ترك الله جل وعلا هذه المنطقة مغطاها سبحانه الجزء هذا الذي نقص من هنا انظروا كأنه هناك في الأعلى كأنه قطعة زائدة مشوهة طبعا لو كان ابني من ابن هذا او ابن أخيتي والله العظيم كان قلنا يا رب ودعينا الله سبحانه وتعالى لكن يوم الله يحظينا الله جلل وعلا ابن كامل مكمل نبدأ نعلم كيف يرقصه ويغني ونبدأ نعرفه كيف يرقصه ويغني ونبدأ نعرف كيف يرقصه ونعوذه على الباس القصيرة ويومها طغيرة حتى نستمر الأمر هذا نبدأ نخليهم بهم شيء يدرسون لكن الصلاة في مشكلة ما يتأخر الولد عن الدوام لكن يتأخر عن الفجر الله المشكلة لأن الله يكرمنا هذه والله كانت أمه هذا ذكرها كانت تدخل عليه في كل يوم أنا أشوفها تدخل ثم ما تحمل يوم عليها وصيح لا تخيل خيال والله لو كان ولدي بذوق أصدع ما تحملنا فتدخل عليه تشوف الأمعاء نفثوها بطنها نفثها فتصيحه وشوفه يوم عليها ثم يخرجونها ثم مكرة في الأخير تعرفين ماذا حصل والله صارت ما تدخل جرت صارت تكلم بالهاتف ما تحمل سوكيين أجي ما تحمل شوفه ف. صي تسأل عنك كل وقت ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب لكن إذا أنعنا على الإنسان راعٍ الله ذريه طيبة بدأنا نعطف لله على لا أنا استعرضنا قبل الصور بسرعة وهذه هذا يقول أقسم بالله يحلف بالله جل وعلا اسمح سيطر عمره هذا عشرين سنة يقول قسما بالله ما قعدت في النار ولا ثانية في برك في مصنع جازاز العطورات برك ماء او مادة درج حاولتها 600 يعني درج حاولت الماء اذا غلى نية هذه 600 يقول والله ما جعت ثانية يقول انا فحص في المويه ثم طلعت أقل من جزء من ثانية شوف الان أقدم هذه نار الدنيا اللي ما ما هي شي يقول النبي لي آف السلام ناركم هذه قد فضلت عليها نار الآخرة بسبعين وضعتها هذه أسألكم بلا لو كانت هذه بتروح الزواج بتطلع في فضرها وتفتحها لو كانت هذه بتروح الزواج أسألكم بالله هل سوف تلبس المجيل اللي بالشكل هذا وطالع فضرها طيب لماذا نعف الله بنعمة ليش يوم الله سبحانه وتعالى يعطينا جلد حسن لماذا نعطي الله فيه لم نضر الله شيئا هذا هو الطفل الذي قلت لكم له عين واحدة في النص كان المخول يكون عين واحدة هنا وعين واحدة هنا كان النصر يكون لعين هنا وعين هنا لكنها اجتمعت لدفق في الصورة يجد العينين كلها في وحدة والأنف فتحته الأعلى لو هذا ابني والله لجأرت لله ذل وعلى وقلت يا الله يا رب تأمين الورد الثاني الصحيح وأحفظه القرآن واتوي واتوي لكن إن الإنسان لا يتغى الراء غصبنا ومن الناس من يشكر الله نوره يتبى ويختطف كيف ويتخطف كيف يكبرون عيالها معها بالظلام بأن يخاف الله سبحانه وتعالى هذا جنين ثم سمي هذا خلقه الله تعالى خلقه يكبرون السماوات فقط هنا؟ ما ما فيه شبه ما ما فيه جمجمة طبعاً يسمى أطفالج انظر للشعر من الجوانب وانظر للأذن كيف أشالها والله لو كان واحد منا بهذا الشكل ما طلع يعافى لكن إذا أنعمنا على الإنسان أعرى وأنا أذان الجانب هذا مريض عندي كان فيه طبعا لو تكبر الصور نصف شهر لا حطه في مثقال أو أضلاعه هالشيء نفسه. هذا طبعا كان والله ما كانت الأضلاع باليه من من قبل. كان شاق ما يكون. طبعا شاب في أقوى مقتبل عمره في أقوى ما يكون من الشباب من الرجولة. يوم من أيام أراد جل في علاه ربي سبحانه وتعالى أن يبتلي هذا الإنسان. أراد الله سبحانه وتعالى أن يوقف أي نشاطنا من المعااف فطلعت لها حبة صغيرة هنا شوفوها هذه الصغيرة الزجاقل ما هو هذه مدورة لا صغيرة طلعت لها حبة في كثرة فسبحان الله جل وعلا بها تبدأ تكبر جاء في المستشفى إذا به ورم خبيث فقلنا لن يطعيدك ما في حل لن يطعيدك تخيل لو بفتك بقتعيد لذلك أسين بكرة ما تنومين اليوم فالمسألة لا يظنها سهلة، أني ما أستطيع إذا شاء الله تعالى أن أستعيني، لا، فجاء من عرض جاء لا يا أخي والله ما نستعيني، كيف نستعيني؟ يعني بدأ يتخيل نفسه بدون يد، بدأ يتخيل نفسه ما يقدر يشيل أشياء، فقال ما ما نستعيني، فسبحان الله بدأ تكبر حتى كانت مثل حجم الفم، وقبض يده، ثم كبرت كبرت كبرت حتى أنظر كيف حجمها الآن غاصت النصف جاءنا في هذا الزمان الوقت قال أقطعي كيف نستعينك الحين؟ الآن نتفع نقصك ما نجد فإذا به قبل لنا عدد أشهر قليلا يتوصاه الله جل وعلا فأسأل الله جل وعلا نجعل نهج بردوس الأعلى وأن يرحمه رحمة موافعة وأن يربط على قلب أهله هذا خلق الله جل وعلا أولا يذكر الهزة أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرُنَّهُمْ اللي خلقك مثل هذا أم من يبدأ الخلق ثم يعيده كان تكلها كذا وكان تكلها كذا فأحسن الله خلقه يا أيها الإنسان ما ضرّك ذي ربك الكريم الذي خلق فسأ الله سعاد لك أخي الحروف مين وهذا هو نهاية الخلق خلقت من هنا التراب فصرت حياً والجنة الفصيحة من القطاب رجدت إلى الثرابي ثفنت فيه كأنك ما خرجت من الثراب والله يا أخوات لو كان هذا الجبر مكيف ومفروش والله ما تحمل الواحد من تحت الأرض لكن سبحان الله من الناس من أعدى لنفسه أن يفتح له على جنة من الناس من تمنى على الله الأماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن الشيخ ما قصصنا. لأن بسنور في آخر ال على بعض الصور الحروق التي نسأل الله جل وعلا أنجينا وإياكم منها من النار. والله هذه النار ليست شيئا. يقول الله جل وعلا نحن جعلناها تذكرى. يعني وما النار اللي عندنا هذه تذكرى بس مجرد متع. هذه المرأة كيف الشيخ ما طلعت صورة من هذه واحدة؟ هذه المرأة لو قلت لكم أنها يعني تبرجت كل سنين وبدأت تزاحم الرجال وتكلمت وطلعت وتتعرفت كانت تعرف عشرين شاب وتوت كل شيء تبغاه في هذه اللحظة بالله هي هذه اللحظة الآن ايش نفعها كل اللي فعلته لتعوتها وين فرجها لأن الله جل وعلا يقول واسمعي لي هذه الآيات انظري إلى تلك الأيذ العادة وتفحمها وتلك الأقدام ويقول الله سبحانه وتعالى اين شعرها الآن؟ أين حواجبها التي كانت سليكها وتعرضها سعيدة لعنة الله جل وعلا الله من رحمته أين تلك الزينة التي كانت تخرجها أطرأيت إما تعلهم سنين ثم جاء مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ اي تسو عندي هذه اللحظة كلها لو جيت لهذه المتفحمة وجيت خبات فراثها الآن قدامكم صديق. وهي ما تعرف تحمل والله قد هذه الليلة فكيف والله بأقوام ما بينها وبين المتفحم تحمل إلا أنتم ما بينها وبين انت عرض كل حياتها أصلا يعني بس فتصلي وتصوم مسلمة غير ما عندها إيمان تناظر حرام فهذا مو في العين كلها مفجلة تتواعد والله طاحبها واتكلم وانضحك معه وهذا موعده كل ساعات مسجلة ما أثر الله جل وعلا لنا ملك ملاعكة تسجل إن عليكم لحافظين كرام كاتبين ما قال يسجلون عشان يحرق الصحايف ربي والله ما قال يسجلون في كل يوم إلا لأنه سيسألنا عن كل شيء ومن يعمل لسقالة الله خيرا يرى الله سبحانه وتعالى يقول فأما إن كان من أصحاب اليمين قال نزيد السماوات وتزيد ملكنا قال ستلام لك من أصحاب الأمين وأما إن كان المكذبين طالين بلغت يتغسر السماوات قال فنزلهم من حنين فالواحد يعمل والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين الواحد يعمل فينظر هذا الآن الذي تقطع وجهه. والله يا أخوان ترى هذا ما قاعد سنة في النار قاتل من بربه أكثر واحد فيهم 45 ثانية وقالوا لَا تَمَثَّنَا الْنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا والله إلا ظنك أنها إذا وضعت سماعة الهاتف هنا وغادرت أنها بتحرق هذه الأذن وإذا سمعت الأغاني أنها بتصب فيها الآن كنت والله ما توت لكن إيماننا باليوم الآخر يعلمه الله تل وعلا ولو كان هذا الجلد والله عند الكثيرات له الطينة لكن الله وهناك ما ننسى أن هناك نساء غاليات كريمات إذا أكرمها الله جل وعلا زادت وإن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده كم من النساء من غطف ذنتها وثوف والله يعولها الله جل وعلا لأن الله لا يخلف وعده رسله سبحانه عليا سعوط الثانية. لما سألت أم سلمة قالت يا رسول الله يعني النساء إيش يسوون بثيابهم ماذا يقع النساء ببزيولهن؟ قال يوخينه زراعة. أيوخينه شبهة. قالت يا رسول الله يعني ممكن أنها تنكشف قدمها. مع أن القدم لا فيها عيون. إلى كل من يقول والله من وجه صراحة حلال وما في شيء. والناس فيها خلاف. سعد الخمر في خلاف. والله أن الخمر في خلاف. من من فقهها العراق من من والشهاده فيها خطا وقال النبي زحل على قلنا يعني بس الناس اصلا اللي هي تقدر تسوي شيء هذا بس تقول بس لو يقول طباخ حلال قالت يلا لو يقول ميكانيكي حلال قالت يلا لكن في امور الدنيا ولدها اذا كان هذا ولد صغير متفحم ولدها لما يمرض هو يدور احسن طبيب له لكن في فجوة ليس ندول أحسن واحد اسمي أي واحد سواك حلاك شوائك الحلاك إيه والله إن شاء الله حلاك فقال أم سلم يا رسول الله تنكشت بأقدامهن تطرع أصابع الرجل يا رسول الله وهي ما فيها عيون ولا شفاه ولا ولا زمان فقال إذا ما يرخينه جراعا ما الله شد قال الله شددوني أم سلمه الدين يسر قال إذا يرخينه جراعا يسحب حسن أرض فإذا كان الله جميعا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين يعني شيء مخفي من جينته ما هذا حتى ما يسمع الرجال أن هلاطته يعرض هلاطك القلب يعني هل سيحل الوجه يا إخواني أين نقول فلكن ااا بالإنسان على نفسه بصيرة ولو الأمر عظيم فاا من تكلش شخص صورة الأقراء اللي جاب بها نصف الرجل المحتلف شو نقوله الله نصف وجه اللي وهذا تخله لأننا نشعر صور ونأسف والله على إضاءة خواتل ولكن والله لو لا أن كنا غاليات عندنا لما والله أتينا لا لا في واحد ثاني ها طبعا ما تنظرون أحيث يتوقع أن هذا كان إنسان أو إنسان عايزة في الحياة سحنا متراكم فقط أتأل الله أن يجينا من الناس اللهم يا ربي أن من الناس مش ليش؟ خوش. هي تفعلها. جا. أنت جاهز؟ لا الأخيرة ما